بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م نحسب الناس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 والسميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنه سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فَإِذَا أُفِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَبَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا الله الذين آمنوا، وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا. تبعوا سبيلنا ولنحمي الخطائكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا مع أثقادهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأجئناه وأصحاب السفينة وجعلنا 119. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وَإِن تُكذِّبُ فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاءَ الْمُفْسِدِينَ أَوَلَمْ تَرَوَ كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ سُمْمَةً يُعِدُهُ النَّذَابُ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 من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من الذين كفوا بآيات الله ولقائه أولائك يئسون من رحمته أولائك له ما كان جواب قومه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 ومأويكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني فِيهِمْ نُبُوَّةٌ وَالْكِتَابُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ تَطُونَن السَّاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَأَنَّكُمْ لَتَعْتُون الرِّجَالَ وَتَتَفَاوَنُ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي مَنَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ قال رب صرني على القوم المفسدين ولم جاءت رسولنا إدراهيما بالبشر قالوا, قالوا إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله لننجينه مرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوقا سوئ وضاق بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا مندوك وأهلك إلا امرأتك مِنَ كانت من الغابرين قرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وَإِلَى مدين أَخَاهُمْ شعيبا فَقَالَ يَا قوم اعْبُدُوا الله مَا اليوم مِنْ ولا تعثوا في أَفَلَا مفسدين فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا في ديرهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من ساكنهم وزين لهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السموات والأرض بالحب إن في ذلك لآية للمؤمنين أتلو ما أُوحى إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء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 ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط هو بيمينك إذا الارتبا بالمبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لو إِمَّا أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا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 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَ كَبِيلَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُشَاهِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذو ملون يا عباد الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنفوينهم من الجنة غرفا, غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صدروا على ربهم يتوكلون جَنُونَ وكَأَنَّهُ مِنْ لا تَحْمِلُ رِزْقَ اللَّهِ يَرْزُقُهَا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأني يؤفكهون الله يبسط الرزق لمن ان عليم ولا ان من نزل من السماء ام ان احيي الارض من بعد موتها قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآفرة لهج الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون اللَّهِ الله يكفرون ومن أظلم ممن افْتَرَى على الله كذبا أَوْ كذب بالحق لما جاءه أَلَيْسَ في جهنم مثوى للكفرين